أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوا إليه أبوه وقال دخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله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 118. وجاء بكم من البذو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي 119. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم